ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود مشاعري نامت ولا قلت فيقي ضميان قرب شفتك سيد الخود اخاف اموت فراد مبتل ريقي صحيح انا محبوب للبيض والسود لكن ما غيرك لقلبي عشيقي الياف تحت العين القاك موجود ذكرائك ترسم صورتك في طريقي ولا تشعل النارين يا مخصر العود انا بلي عود زايد حريقي